شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً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 لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُنْقَأَ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ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 بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَيْتَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا حتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهتورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا غهبا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 كذلك لنثبت به بؤادك وردلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه مارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وَهُو ال الذي أأَرسَل الِياحَب شْ غن بَيْن يَلَ رَحْمَدِ وَأَنزَلنا مِنَ السَّم إمَا أَطَغْور للحِيَ بهِه بَْندَةَ ميتَ وَُصْطع مِماا خَلَقنَ أَعَامَو وَعن سكَكثير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 هذا عذب فراد وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خَلَقَ من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وَلَا يضرهم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 والَّذِين لا يدعْعون مَا اللهَّهِلَهن آخَرَ وَلاَا يَقُتُلونَ النَّفسَلَّةِ عََّمَ اللهَّ وَلَا يَقُتُلون النَّفسََِّ التي حَرََّمَ اللهَّهُ إَِّا بِالحَفضِ وَلَا يَزْنون وَمَي يَفْعَدَلِكَ يَقتَمَا يُض أَفْلَهُ الْ العذابُ يَوْومَطامَةِ وَيَقْلد فِيهِ مهَان